Etesse Middle solamente madre on ülda üsm fundamentals. Toenki mead on üle jinnen ja teriivaks. ÜBra حَتَّى إِذَا الدَّارُ قُيِّضَتْ فِيهَا جَميعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عذاباً 11. 12. قَالَ 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16.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 وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَمْدَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسع هؤلئك أصحاب الجنة هم فيها ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار Alhamdu lillahi ladzi hedana lihada vama kuna linnah tadya lakulaha hedana Allah lakad rab بِنَا بِالْحَقِّ وَنُودُّ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثَتْ مُؤَابًا بِمَا قُمْتُمْ